لملموني من رفاتي وابعثوا في الحيا واجمعوني من شتاتي طالبي ليل الشتى لم لموني من رفاتي وابعثوا في الحيا واجمعوني من شتاتي طالبي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي قال ليل الشتاء إنني أطلال عمر وبقايا ذكريات لست إلا صافحات طويات ذي صافحات إنني أطلال عمر وبقايا ذكرى لست إلا صافحات طويات ذي صافحات دعني من, من رفادي في الحياة. واجمعوني من شتاتي قال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي قال بي ليل الشتاء أو كأوراقي خريف متعبات متعبات نثرتها الريح حيرا في دهليز الحياة أو كأوراق خريف متعبات متعبات متعبا نثرتها الريح حيرا في دهليز الحياة علموني من رفاتي ابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي طالبي لين الشتات لملموني من رفاته رفاتي, من رفاتي وابعثوا, وابعثوا في الحياه, من الحياة واجمعوني, واجمعوني من شتاتي, من شتاتي طالبي, طالبي ليل الشتات لملموني لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي طالبي من شتات لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي